Why? ève re re What's down? يلا يلا ثاني والنبي يكرمك يو. <تصفيق> <تكلم> الله يومكم الذي كنتم ¡Muy hmm. <tose> ولكن كل في الصف لا تقرر ان Thank you. انظروا اللي... اللي... فترتب الى سحبتوا بالنبي، سحبتوا بالنبي. Oh, <laughs> هذا مسؤولة ده. مسؤولة ده. مسؤولة ده. ما هذا هيكلته يوم يقوم كل I'm <laughs> sorry. ثانيه علينا <تصفيق> يوم <تصفيق> واتم علينا <تصفيق> كما بدأ لا تكسر مره هات لا مشيك وقتا and you, Thank you. بلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله من كلمات فضيله استاذنا الشيخ محمود ابو هاشم الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وطاءه عبر الزمان وجدتها لا تغربي ما البدر في عليائه ما انجم زهر ما نور بدا من كوكبي ما الشمس في كبد السماء ما نورها الا شعاع بان من نور النبي هكذا كانت تلاوة القرانيه المباركه سلاحة علينا فضيلة القارئ اللامع الشيخ منصور جمعة منصور قارئ جمهورية نصر العربية والمقيم بالنخال مركز الزقاذيق بمحافظة شرقية خالص عزاء الأستاذ الدكتور محمود متولي باسم المجالس المحلية للحاج حروص الصغير كما أقدم خالص عزاء السيد المستشار أحمد عبد المتاح ووالدي الكريم كفر وحسين والحاج شكلي بيت انا الذي الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يوم نطر السماء What's this? لا اول خلق نريده يوم نقيم I'm صواريخ كما يا الله يا وعداً علينا كم الله يرضى للكتاب كما